ايبات جمهورية مصر العربية من القاهرة تموج بحار النغم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 غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم أمار الشريعي. اصدقائي المستمعين اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في واحد النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل والله وحشتوني وحشتوني بجد يعني وحشتني الاعدة هنا حتى الاعدة في ستوديو 41 في وسط أسرة برنامج غواص في واحد النغم المكونة زي ما كل حلقة بتقول من أيمن فتحي من تنسيق الإزاعة والمهندس علي حسن من الهندسة الإزاعي وحشني هذا التواصل المستمر ما بيني ما بينكم وحشني حتى نقعد أسمع معاكم الأغاني اللي أنا بحبها واللي أنتو بتحبوها في معظم الأحيان الحقيقة عادت أفكر كتير إيه اللي ممكن نضيفه جديد لبرنامج غواص البحر بعد طول تفكير الحقيقة لقيت لي كم حاجة قلت أعرضهم عليكم وفي النهاية الرأي الأول والأخير بالتأكيد لكم انتم مثلا برنامج غواصباح النغم كان ينبغي أن يكون السباق في الاحتفال بمئوية كوكب الشرق السيدة أمم كلثوم مش بس لأنه برنامج اهتماماته في الأساس موسيقية أو جمالية موسيقية لكن كمان لعشق مقدمه وتعالوا أعمم وأقول لعشق إشق كلها للسيدة أم كولسو والأعمالها المختلفة لكن طبعا حالة الظروف دون أن نكون حتى في الركبة مش بس مش مش ما كناش سباقين لا لا نشارك في الركبة من أساسه فليكن فليكن هناك احتفالية من غواص مستمرة بدءا من اليوم للسيدة أم كولسو طيب هذه الاحتفالية تتبس في إيه تتجسد في إيه تتجسد في أني أرى أننا نعمل حلقة الحد من الحد الأول من كل شهر نعملها لأم كلثوم سواء كانت غنوة منفردة أو سواء كانت مجموعة من الأغاني القصيرة المهم أن تكون الحلقة الأولى حلقة الأحد الأول من كل شهر للسيدة أم كلثوم كان نفسي تكون الخميس لكن ما باليد حيلة يعني هو هو واصل بيتزعي الحد زي ما أنتوا عارفين الفكرة الثانية او الاقتراح الاخر أن, يكون ان تكون الحلقة الاخيرة من كل شهر حلقة المستمعين يعني, يعني بتبعتوا جوابات بتقول والله احنا عوزين نسمع تحليل الغنوة الفلانية الحقيقة مش هجزب عليكم مش كل جواب هيوصلني ساؤلاب يشترط في الغين دي ان انا اكون حبيبها شخصيا ولا ايه رأيكم يعني, يعني عشان احلل حاجة واقول لكم كلام بزمة يعني وطلع من قلبي لازم اكون انا حابب الحاجة اللي هتكلم فيها وبالتالي يبقى سيتغفر في هذا الأمر شرطان أساسيان الشرط الأول أن تكونوا أنتم الذين أرسلتم الخطاب الشرط الثاني أن أوافق عليه أنا أو أحس أنا أننا حابب الشيء اللي هتكلم عنه إذا الحلقة الأخيرة من كل شهر ستكون حلقة مما تطلبون أنتم أن تستمعوا إلى تحليل له فضلنا حلقتين نتدلع في يوم زي ما تعودنا ونقدم لكم فيهم كنوز النغم العربي الجميل اللي, اللي أنا بسعد لما بقدمها لكم إذن سنعود لنتواصل وسنعود لنتراسل وسنبدأ من جديد كم كبير من الأكسوجين وكم كبير من التحليق وكم كبير من الرؤية الموضوعية والواقعية وال... والله مش, ح... مش حبعد بايد لو قلت حتى والخيالية المحلقة نعيشهم مع بعض بدءا من دلوقتي وبرنامجكم غواص بحر النغم طيب في السنتين اللي فاتوا دول اللي سجلناش فيهم إلا حلقات قليلة أم... لاحظت أنه أكثر الحلقات اللي نجحت عن... معاكم يعني مع... مع مستمعي برنامج غواص بحر النغم كانت حلقات سيدة مكلسوم الأغاني الطويلة ولذا قررت أن أبدأ بإحداها وبوحدة من أكثرها أهمية وجمال ومن أعليها شأن في الحقيقة الغنو دي يسمى ثورة الشك طبعاً أنتم عارفين تبني السيدة ومكلسوم من أول ما طلعت للشعر العربي وهذا التبني مجاش من فراغ تعالوا نتكلم عنه بعد شوية لكن على إلا حوال لم يكن تبني من فراغ وإنما كان تبني ناتج عن التربية الدينية عن حفظ القرآن الكريم وعن تجويده وترتيله وعن معايشة بشر يقدرون ويحسنون اللغة العربية كل هذه كانت عناصر قدت إلى أن تكون أم كلثوم إحدى القليلات المسيطرات والمتمكنات من والمستمتعات باللغة العربية هذه القصيدة كتبها الأمير الشاعر عبد الله الفايزل ولحنها طبعا العملاق رياض الصنباطي طيب من من أول العنوان العنوان مغرٍ ومثير ثورة الشك مثير صحفيا لكنه من وجه نظري أنا عنوان عرفي يعني ااا اصطلاح اصطلاح العرب اصطلاح ال جميعا في مجتمعاتنا العربية أنه كثيراً ما يأتي المضاف إليه ليصف المضاف أو ليصف عملاً للمضاف ثورة الشك في هذه الحالة الحياة الشك ما صارش لا، اللي حدث أنها كانت ثورة سببها الشك إذن هي العنوان الحقيقي كان ينبغي أن يكون الثورة التي سببها الشك لكنه أصبح عنواناً عرفياً أصبحنا نستطيع أن نفهم من كلمتين ثورة الشك أنها الثورة التي سبب الشك يعني عندنا في العمال المصريين ما أقولك وكتمت كتمة العدس كتمة العدس زي ثوره الشك بالضبط الكتمة التي سببها العدس بغض النظر عن الحضارة يعني لكن أقصد أقول أنه أصبح شيئا في داخلنا أن أن المضاف المضاف لا يحملني صفة. ان المضاف ليس بالضروره يحمل صفه للمضاف اليه ولا يحمل خاصيه من خواصه وإنما قد يكون سببا له او مسببا منه يعني اذا العنوان عنوان مثير ومشطشط من اول لحظه يعني طب جميل الشاعر المحروم الأمير عبد الله الفيصل هو هو سمى نفسه بالشعر المحروم منذ بدا يعني ماذا قال لنا في هذه الاغنيه على فكرة شيء عبقري جدا الغنوة دي ومش عارف برده احللها معاكم ازاي برضو هشتغل بطريقة الجزء جزء لان احنا معانا الكثير من من يعني الكثير من المفارقات والاشياء اللي نتفرج عليها بخصوص هذه الاغنيه وانا باين طويلت طولت في الكلام لسه ما ما سخنتش على على على وما قل ودل لكن عايز سامحوني انا فيها حلقتين ثلاثة الـ الـ الـ الكلام انا, أنا افضل ان احنا نسمعه من السيدة ومكلسوم تسجيل سمعناه كثيرا من الازاعة المصرية لكن يمكن يكون النهاردة الاحتياج اليه اشد واكثر ونما عايزكم تسمعوا التسجيل ده سجل ما بين الاساعة ومكلسوم وبين الازاع الكبير حسني الحديدي سنة 58 أنا, تسمعوا. أنا أجيب لكم حتى من قبل التسجيل عشان تسمعوا الحالة اللي بتلبسوا مكلسوم من أول ما تقرأ شعر اسمعوا هي بتتكلم عادي في الأول بتقولوا بس أنا مظن مش الناس يسمعوني مش عارف على مسئوليتك حاجات كده اسمعوا بتتكلم عادي فيها قدر من الجهامة في صوتها وفيها في نفس الوقت قدر من الابتسامة والتقرب للراجل وللمستمع، لكن بصوا العفريت اللي بيلبسها من أول ما بتقرأ الكلام بصوا بتضغط على حروف ايه وبتسيب حروف إيه؟ ماذا تسرح ماذا تطلق من الحرف وماذا تأسر وماذا تستبقي لنفسها بصوا الكلام بتعبر عنه ازاي انخفاضا وارتفاعا في درجات صوتها انا بقولك يا اصدقائي المكلثوم القارئة للشعر تتساوى تماما مع المكلثوم المغنية للشعر وهذا الكلام حيفدنا لما نسمع الكلام علشان نعرف انها بتغني شيء هي فهماه وحساه ومدركاه ووعية بكل حواسها المدركة والوعية وبقلبها كمان أكتر من كده المهم نبتدي نسمع كلمات الأونية بصوت الست ومكلسوم مع مقطع من كلامها مع الراحل حسين الحديدي مستمعين دايما بيسمعوك يتغني لهم ممكن النهاردة تقدم القصيدة الجديدة هو أنت سمتيها إيه على فكرة؟ سمتها ثورة الشك طيب نرجوك ممكن تقريها للمستمعين؟ لكن المستمعين اعتادوا يسمعوني بغني ويتمنوا النهارده يسمعوك تقريها وتغنيها النهارده كمان ما أظنش إنهم يحبوا يسمعوني بتكلم بس الإزاعة بيوصل لها جوابات بنقدر نعرف منها إيه الرغبات بتاعت المستمعين ياريت تقريها لهم واللوم يبقى عليك إذا ما عجبهمش وهو كذلك بس أنا متأكد إن مفيش <تصفيق> طيب علشان خطرك تفضل ستي أكاد أشك في نفسي لأني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 ايه رايك لو طلبوا كده يبقى كويس تغنوا انتم بقى <تصفيق> والله لا نغني ولا نقرا شعر ولا حد يغني ولا يقرا شعر بعدك ولا زيك حقيقه شيء فظيع لاحظتوا لاحظتوا الحروف المسئية مسئية يعني شبعانه ولاحظتوا المفخمات والمراققات لاحظتوا الوقف لاحظتوا الادوات النطقيه السليمه اللي عندها يعني اقضت القاف السليمة المشربة الكاملة المشبعة والضاد هل دي أكدت ما ياش أكدت هي أقضت زي ما قالتها بالزبط لاحظتوا إنها كانت بتقطع بالشطرة إلا في بيت واحد في القرية قالت إيه وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي قطعت بعد بيت وشطرة ليه؟ لأنه لا تدعني لو سكت عند لا تدعني هنا يبقى ما لكن لا تدعني تعذبه في لهيب الشك الروحي لا ما تسبنيش في الحالة دي عشان كده اعتقد انه كان هناك اتفاق ما بينه وما بين الصنباطي ان الصنباطي لحن الكلمة دي بنفس الطريقة الكلمة الوحيدة اللي شبكها يعني اخر بيت أو البيت تاني هي هنا لا تدعني تعذبه في لهيب الشك الروحي المهم هذه آآ آآ نقطة كنت كان يهمني اتكلم فيها قراءه ام كلثوم للشعر وافهمها له نمسك الكلام بقى اكاد اشك في نفسي انا انا انا اخواننا متمخول انا بشك في روحي ليه لاني لاني اكاد اشك فيك وانت مني انت حته مني لما اشك فيك يبقى ابتديت اشك في نفسي قربت اشك في نفسي الحقيقة انه امير عبد الله الفيصل يقدم لنا واحدة من أرق قصائد الغناء العربي قاطبة وحالة متفردة جدا والحالة دي كانت مليئة بالأشواك لولا أنه تعامل معها برقة وجزاله شديدة وصدق كمان الحقيقة لكانت هذه الحالة من الحالات اللي لا تغنى إطلاقا ودايما كنت كنت ابص للغنوه دي واقول يا خبر ابيض الصنباط يلحن دي ازاي؟, ازاي لكن فعلا الاشواك المحيطه بالموضوع لم تجعل الشاعر يقفل بالعكس ظل رقيقا وظل مسيطرا على اللغه وظل متمسكا بكل بلاغياتها يعني مثلا كاني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني في حاجة اسمها ركب الليالي إلا في الصور في الشعب العربي يعني يعني كأن هذه الليالي كل الليالي ال عدت عليه فجأة وخليته وعادوا يكلموا في الدنيا كلها يكلموا عنه وعنها في الدنيا كلها أقذت مضغاي واستعبدتني استعبدتني وأقذ أقذت ماشي ما لكن واستعبدتني أخذت حريتي أخذت أغلى ما أملك وهكذا مطرح ما هتتمشوا في القصيدة هتلاقوا صور, صور على كل شكل على كل لون وحتلاقوا جرس موسيقي عالي جدا مستمر معانا حتى لحظة الشك نفسها معبر عنها جميل قوي في بيت بيقولك اجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني يعني الروحانة دي حتى هذه الروحانة التي يمثلها الشاك ما هو شك بيقول ايه انا شاكك انا مش متهم انا شاكك فقط اذا انا مروحا ما بين البراءة وما بين الاتهام اللي اقصده اقوله ان هذه القصيدة فعلا من أرق ومن اعذب واجزل ما كتب في الشعر العربي في الشعر العربي المغنى يعني اقصد نمسك بقى عمنا رياض والست ام كلثوم عمنا رياض اختار مقام الحجاز كار كورد وهو مقام عشان عشان نقدر نقول هتلاقوا انه هو طبعا فصيله الكورد دي احنا سمعنا كلمه كورد على على على اسمه والكورد من المقامات الشديدة العطفية الجزلة الجذابه اللي احنا ودنا بتحبها وعشان ت تدركوا معايا مين الكورد نقرب له سوا كتير جدا نسبة ضخمة من اغاني الفلامينكو هات اللي بتتغنى الاسبانيولي من هذا المقام بالمناسبه يعني وكثير جدا من اغانينا في فترة الستينات من هذا المقام برضو مقام بنحبه كلنا مهم انه الاغنيه تبدأ بطموحات صنباطية مؤكدة تجاه العالمية وتجاه الضخامة والفخامة من اول لحظة هو بيدخلنا هذه الثورة بارتعاشات الكمانجات او الوتريات اللي هي بنسميها التريمولو من اول ثانيه احنا داخل الثوره في الاغنيه وحتى حينما يخفط ارتعاش الالات الوترية نجد الجملة العطفية المصاحبة اللي بعد كده قوية جدا بعد تصاعد قوي من الارتعاشات نجد جملة عطفية قوية جدا بيختمها الشلو الى ان يستلمنا الايقاع اللي بيشكل بعد كده كمالة الغنوة عظم الغنوة احنا قدامنا فرصة طيبة جدا يا جماعة معنا الشيط الازاعة وهي من الاغاني القليلة جدا اللي لها ازاعة وحفلة بالمناسبة يعني نفسي اتفرج على او نتفرج سوا على مقارنة ما بين المقدمة المسجلة اذاعيا والمقدمة التي عزفت في المسرح مباشرة هنلاحظ ايه في الازاعة في انضباط وفي نظام عام ماسك العمل كله مطلوب انها تخلص في اطار تلت ساعة 25 دقيقة ناس شايفة بعض وقاعدة سامع بعض وكل حاجة في الحفلة بنفك شوي في في الحفلة هتلاقوا ان هناك بعض الرحرحة والسلطانة الزيادة ممكن ناس تسبق ناس مفيش مشكلة ممكن حتى حد يغلط في حرف مفيش مشكلة في الإذاعة حتلاحظوا ظهور وسطوع في البداية لقالة التمبني وهنا كان بيعزفها الأستاذ محمد زين الأشقر العازف المصري الـ الـ الـ يمكن ما جلناش زيه لحد دلوقتي الحقيقة في الحفلة مستغنى عن التمبني ومكتفى بالتخت تعالوا اولا نبتدي ونسمع دخول الصنباطي الذي تعتلك داخله ثورة الشك قرر يدخلنا ازاي هنسمع من تسجيل الاذاعه وبعدين نبص على تسجيل الحفل نسمع سوا يا سلام يا سلام على الجمال سامعين طبعا عبد صالح سمعين القانون يعني ملوش حل سامعين الشلو في في البارت الاخير الشلو والباص لما ردوا الرد الصغير اللي حصل في كعبله الشريط على فكرة كعبله الشريط مش مننا احنا ده شريط كده يا رب يغيره لنا ويدونا شريط تاني لثوره الشك احلى من كده الشلو هنا كان حسان كمال ومحمود رمزي والباس طبعا عباس واد العظمه الله يرحم الجميع نسمع الحفلة بقى لو سمعنا الحفلة هنلاقي بقى رحرحة مزاج سلطنة حتى صوت الجمهور اللي انتم هتبقوا سمعينه على الـ ورا الـ الفرقة بيدي جو تاني انا ماناش خسام بحب الحفلات وبرضو الملحوظة الغريبة الطريفة يعني ان الحفلة متسجلة بطبقة اعلى من الازاعة بحوالي نص تون وكأن الست مكلسوم قصدة تقول او قصدة تفرد في الحفلة وعايزه تلم في الاذاعه شعور شخصي طبعا يعني ما حدش بيقول كده لكن الحقيقه انها كده فعلا طبقه في في الحفله اعلى منها في الاذاعه بحوالي نص طول نسمع سوا الحفله الله عليك يا شيخ. ايه ده الفوقات ازاي دي؟, دي? اولا دي الوصلة الاولى. يعني مفروض انه دي اول مناطقة. اول مواجهة ما بينها وما بين الجمهور اللي قاعد في الصلاة. انا في فكرة الحفلة دي كانت في ديسمبر في, في الاسبكية. والاسبكية والأسباك... كانت اكتر المسارح اللي بتحبها الستوم وكلسوم في حياتها كلها. بتحب تغني في الاسبكية. انما ازاي الواحد يخش راكب المقام ومتسلطن? وعلى وعي هذا الوعي الشعوري ازاي شوفوا الحيرة شوفوا القلق وهي بتخش اكادو ده اكادو دي العزاء التقطيع كله اللي في الحكاة المهم يعني نرجع البس المقدمة حتى صغيرة كده ونقول عن ابراهيم عفيفي ساحر الرق المترونوم البشري اللي ماشي على وحدة لا تتزعزع شيء فظيع مهما يتشقلب مهما يعدل الرئت مهما يقلب الرئت الحقيقة انا لو مطرب وراي عازف ايقاع على هذه الدرجة من الاحساس ومن الانضباط في نفس الوقت بتاعي كنت اغني حلو قوي كنت قايل كده الحمد لله أنا مش مطرب يعني. المهم نعود الى الغناء ونوصل المذهب المذهب هنا احنا هنسمعه مرتين احنا طبعا هنتجاوز كثيرا مما قيل في الحفلة هننط اعادات عشان نلحق يعني لكن المذهب هنا الصنباطي بيستنى سنة غريبة جدا. المهم زي ما قلنا الحجاز كاركورد أو الحجاز كاركود بيفضل مكمل فيه عمنا الصنباطي إلى أن يقول كذا وأنت مني يقول الناس انك خنت عادي ولم تحفظ غاية لم تصني وأنت منايا أجمعها ما شبي إليك خط الشباب المطمئني. مش بيقفل الأفلة الأولى من نفس المقام، لكن من المرات القليلة التي نشهد تغييرا للمقام واستعدادا للكوبليه يبدأ من نهاية المذهب. هتشوفوا قفلتين للمذهب ده، واحدة بتقفل في نفس المقام بتاعنا مقام الكرد الأصلي يعني اللي احنا فيه اللي إحنا شغالين فيه، والتانية بتنطلق بنا انتقال مبهرجة وسريعة إلى مقام الرصد، رصد الجركا وهو الرصد القريب. من هذا الكورد اللي احنا بنشتغل فيه يعني مهم أن التمهيد لإن النقلة حدثت من نهاية المذهب ومش عن طريق لزمة موسيقية بالعكس المذهب هو الذي ما هذا للنق المذهب هو الذي فعل النقلة بالفعل هتلاحظوا أفلتين لوموكولسوم واحدة في الأول دي ال الكورد العادية بتاعتنا بتاع المقام لأفلة المذهب الطبيعية والتانية الأفلة اللي بيغير فيها الصنباطي المقام من المذهب وليس من جملة موسيقية نسمع بقى المذهب ونعيش